بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي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 ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا من لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقًا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ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 and they don't care only about themselves and what they feel. And if they came to a verse, they Allah knows how to Dakile your message be beside proclaim any year "'A CCIS should affirm ata' a bitter Iraq令 in what they are for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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ استكثرتم مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا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 وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا يَشَاءُ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 So they said, this is to Allah with their help, and this is to our partners, so what was not for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 And they said, these are seeds and seeds. They don't eat them except for those who are willing to feed ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكون ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهم بغير علمهم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء أن على الله قد أضلوا وما دين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها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 geen vaníheer Tiincan are duit te ru больen? Werdenienne New ngày u addict, Be植 difumiltane olet identify, teams argue your mutual والذكرين حرم ام ال ان فايين عليه 아رحام الان فايين كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم من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 إِلَّا مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَقَ بِعِظَامٍ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فقل ربكم ذو رحمة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 قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدكم أجمعين قل هل أم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 ولا تتبع neither الذين كذبوا didn't والذين لا يؤمنون monastery, وهم بربهم يعدلون their lord be ما God's ربكم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 Then we gave Moses the Bible completely on what is the best, and the purpose of everything, and the purpose This is a book that we have given to them, so follow him الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم وإن كنا عَن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن تابلكن أهدا منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم من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 بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل اغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء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 So الَّذِينَ أُرْسِلَ ask those الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ to وَمَا and we وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ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 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتُك قال أنا خير منه خلقتني من نار, خلقتني من نار وخلقته من طير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 قال فبما So what did you do with me? I will be sent to them the law of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 فوسوس وسألوه الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوءات وقال ما نهاكما ربكما وَقَالَ ما نهاكما ربكما نَهَاكُمَا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين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 فلما ذاق شجرة بدت لهما سوءات وطفقا يخصفان عليهما وَطَفِقَا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ما ألم أنهاق الشجرة وأقل لك ما وأقل لك الشيطان لك عدو مبين قال ربنا ولم نأنفسنا قال ربنا ولم أنفسنا وإن لَمْ نَأْنُفُ سَنَا وَإِلَّا مَتَعْفِرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَى حِيٍّ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 اننا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشته قالوا وجدنا عليها اباء والله امرنا بها قل ان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 قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنا والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا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 وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ منكم يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون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 اولائك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عن وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه اللعنت اختها حتى اذا الداركو فيها جميعا قالت اخراهم لاولهم ربنا اولئك اضلونا But They said to them異 manufacturers, they're threatened. Then they gave their hand shit and dedication. They said, man, وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 وكذلك we المجرمين لهم من جهنم to them. They are from heaven and from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 تجري من تحديم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت ابسل ربنا بالحق حق ونود ان تلك الجنه اورثتمها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحابا نار if قد وجدنا ما وعدنا ربنا we قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم 1. So each religion created alloy between them. 2. The Israeli priest shouldніlegi fam onde chuckle t Luis exhibit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 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى We have made it to the knowledge of the peace and mercy of the people who believe in it. Do they only look يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاء؟ فيشفعونا أو نرد فنعمل غير الذي كنا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 ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا, يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس, والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر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 ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل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 And you are surprised that you have رَجُلٍ from لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا a تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَوُوا فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِيمٌ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ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 اَتُجَادِلونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي معكم من المنتظرين فأنجينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخارهم صالحا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 ولا تمسوها BY GOING TO PURN IT UP WITH recuperates, then It will take away assault and in order وَبَوَّأْتُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخْذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَمْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَالْكُرُوُوا أَلاَّ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 وقالوا يا صالح اهتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 هَ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان وأهله واهله الا امراه كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا